يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا والتقوا الله الذي تساءلون به والرحمن إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 يا حديث كوالرمي مواضع دك لدودوان يا شريعان الهي سبحانه وتعالى وفربدين آيد كستو القرآن يا حديث كستو وحديث الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ويا علمك لو جيدا مادامو علمي مرك الله الشياغو وكودعي علمك لأماني اهل كيسنا لأماني علمك شرعك إذن آيات كقولان كأي حديث رسولك أردن كل جود وبعلمي. علمي علم الجلدون لبرتهم لامان أهل كيسة لجوا الرضي الشرطي سي أذاب كيسة لجوا كل الله لكرم وعلم علم الكتاب والسنة أهم هذا سويفد آيات ويعين نوعاً عليهم إن بعض الراوين علم الشرق الشاقنين وحاول يمي مت قفكم مسلم كان انه اد يد انت وَنَفْتِي سوك ونفتي سوف كمامله او نفتي سوف كريو احوانته و قد صاروا ولا الله ابن دمره رحييري سمعت ابا هريره يقول سمعت الله ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم او متعلم وحيد أبو هريره لو قد مقلى رسول الله لمن مقلى عليه الصلاه والسلام هذه الدنيا لي وي نعذلن ثاني وحاكو جيرو دمنا وي إلهي سبحانه وتعالى ان اشي ساقضته إلا ذكر الله وما والاه إلهي يسقي يسى يذكر يسى يا وحي قف قارسيا وعالم أو متعلم قف علم له يقف علم بريه مو يعني ذي دغه الهي وحي كتعلق علم قف بريه يقف علم بريه انت كلا وين قال ابن القيم رحمه الله هذه الكاسه فسريه وحوليب القيم ولما كانت الدنيا حقيره عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضه كانت وما فيها في ضاية البعد منه مركز يدوه يدو إلهي اكتسى اللقاتين من ذليلته وآم كالدقنين قرب كالعرح وحين اللقاتين من آد وفق إلهي وهذا هو حقيقة اللعنين نعذش حقيقة لذروتها هي لبعنته وهو سبحانه إنما خلقها مزراعة للآخرة إلهي يدوه هو يدو آموري إن يؤتى هذه مدبارة وآخرة وعمل والأكسان وقلوا إليه ما دبوذيه يدسي آخر الله قسطه ومعبراً إليها يتزود منها عبادة, إلي عبادة إليه ودعمه أي ربود بيان آخرة ويبسيس هذه قادرية العبادة إلهي فما لم يكن يقرب منها إلا ما كان متضمناً الشيخ آنسه وهذه مدكوب سنة لإقامة ذكره إلى إله بقدر سوبيسا جارسين ينادون كله يرجع عليه وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويصنع عليه ويمجد ولهذا خلقها وخلق أهلها وأنا علمك لبقر للإلهي لعبود للإلهي لبني للإلهي لمعان للإلهي لحصي الإله سداسوا وراء علمنا شرعكم حديث كنت تلماني أبي هريد وحوري إلمام التلمدي وحانوه لي حديث حسن وغريب وحديث حسن وغريب آم إمام الألبان وتحسيني سيدا تلمدي وتحسيني سلمنا علمنا ولموضو حيوة شاقان قيحد ووهي قيحانا واني تعريفين لغان وحي نهدين علم بوا يقين يقال علم يعلم اذا تيقن و جاء المعرب بمعنى, بمعنى المعرفه ايضا جرشل ابن مدائمني سحا ويلي فالعلم لغه النقيض الجهل علم اللقاء وحنقايا جهل و خي كسورجيدا شرعا هو هو وهو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما وأي شيء لوجل رسده يهوي قال تانقان والله عهان كتاب العلم مكتوب المعاميد صفحات سجالة فحقلوا المعاميد ابن القيم يا شيخ محمد عبد بن عبد يا شيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ يعلم ذلك ومن على صنهم علم وشرعهان وحقا قريب علم ذلك قال كذو حي لا دنيا شرعهان يصلحهان لا يحد لعسر تزوري لما بحثين كرا علمي لما قعثي كرا صورة إذا على صورة شن أما تصور كان تصور كرا أو لأنه ضروري أما واحد أحد الله قعثي كرا علمي وواحد استوى ذكرنا واحد أحد يحد وعليه أكثر علمي والله قعثي كرا ولا تعريف كرا أو علم وحي يورا جاري كرا أو الله شيخ كرا إن القيب رحمه الله كتاب كيسا القسيرة النونية صفحة طوية دواترات وحاوكتل ما مبيك كتعري في قال رحمه الله العلم معرفة الهدى بدليله ماذاك والتقليد يستويان علمه وإن أبرتها نمكي ونمكن وما قال الله وقال رسوله وقال الصحابة بدليله العلم معرفة الهدى بدليله وإن أقرته ننكع دليل أقرته ومعرفة الدين الإسلامي ومعرفة الله ومعرفة النبي بالأدلة قال ماذاك والتقليد يستوياني علم لا شغعه هي التقليد كإن لا أنت ما سنة كد محمد بن عبد كتاب كيسة الوصول صفحة كوبا العلم هو معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة علم ومعه تاريخ فيه إن إله إلي قرته قال الله قرأنا يا نوان الشيخ النبي قال محمد يا جهة السلام قال الله قرأنا يا مركز قال شيخ صالح ابن عبد العزيز علي الشيخ. ولهذا كان العلم الناثع متوجها إلى رفع الجهل جهد المرء أو المراه بهذه الثلاث علما شرعي و وحو جهدا قف كان لقدا جاهيلمده جاهل كي ثلاث دالرمت فيتعلم ما يستحقه الله جل وعلا من الربوبيه والعباده وحده دون سواه ومن الاسماء وصفاته وذوته الجمال والجلال والكمال او يريد كفر وحو برن wa ah ilaahay in aan tonki sawu abu rayo maamulo sidoo kale in gidaada xaq u leeyo xidkas oo ilaahay yeelkiibaadu la xiriiray battle time sidoo kale in magacyada ilaahay si faayinkiisana wanaagsan ay quruxdo badeen dhameyska tirano barto wa ku way taallamu diina alislam bil واسمه وسيرته مدعى نبيك يسيريس عليه الصلاة والسلام وما دلت عليه يسيريس وحكو تسطي ودلائل قوتي وحيالها رفكة سيئة النبي محمد نبي حق إنها يتعلم ذلك ليكون مسلماً رافعاً انتهى عن نفسه في هذه المسائل الإنظام وحو براني أهمها سؤالاً سيؤونك ضقف مسلمة ونفسه ستشاهل لماذا كالرفعية مسائي شاسي أمار ما هو هوي وحكو الشيك هذا لك محاضرة وجهدي الشيخ أولا إلا مقا هذا همة السلف في طلب العلم وهو مهمين الأقالي علمك قيحدي سوى تأسلت له حقيقية سوى تفعله علم حالي لعبه علمك ووحو إلهي لي وحو رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا لك فراحة بذن لي يدركت فراحة بذن لعلمي معها قرحمت أي وقرحني أن هنا أنا هينهد علمي له وحياباي وقرحني أن هذا لا فراحة بدل وقرحني ما قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم حير، ولكن أكثر الناس غلطون في حقيقة مصم العلم والإيمان، الذين بهم السعادة والنفقه وفي حقيقتهما. حتى أن كل طائفة تضم أن ما معها من العلم والإيمان هو الذي به تنال المساعدة وليس كذلك. <تصفيق> ابن القيم رحمه الله، إن فربنا ضلك كمدي <تصفيق> وحي بخل دماني. علمي إيمانكي لقولي باني يا حقيقتي illa in fa rabban kumida kooxuhu ay u maleeyay waxay haystaan ilmu yahay iimaanyahay lagu gaari karo libaan oodan sidaan ma bal aktharuhum laysamahu iiman yunjii wala ilm yirfa intooda badani ma haystaan iiman bad baadii ilmu karo qala bal qad sadu ala anfusihim turqal ilm wuxuu doonkiilmiyey iimaankii rasuulku leeyso sallallahu alayhi wa sallam la badda shay أَيْنَ baaqid dadkii وَكَانَ ay هُوَ وَأَصْحَابُهُمْ ogdeen wuxuuna allehimaa waa wa ashaabuhu min baddi wataabihuum ala min هي اد كاستو منج كودي هذا الكودي بوكتا واثرن فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما مع معها وفرحك كو كاستا وحي كفرحسنتي إن علمي يغوا هيانو اي امسيه فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون مركاسي كلو سناري محودي زبورا يغوا كو خنقدي كل حزب بما لديهم فرحون كو كاستا وحي استي كفرحسني قال ابو واكثر ما عندهم كلام وارا وخرس اكثر احبذون يا نوان هذا اورا يو يدود والعلم وراء الكلام علم قلنا كما كفر بدن يتفكر بدن كابو كدبياا وحاصلن ماها كما قال حماد بن زيد قلت لأبي أيوب سيد حماد بن زيد لي أبي أيوب قمري العلم اليوم اكثر او فيما تقدمه ما علمكم أنتم بداية مسواك هره قال: الكلام اليوم أكثر، ولا ما في ربلا والعلم فيما تقدم أكثر، علم جنا. أنتم راعي. قال: وعلم القيم. ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام، وهو كالاستاري. شيخ علمك كوراسو خير كرجه ويني. علمي هذا الكيمو كلا ساري فالكتب كثيرة جدا والكلام والجدال والمقدرات الذهنية كثيرة وهو يريد كتبت آدو فربضان هذا الك... يدود يوحيى الله كسوقان تاك عقل يداهما فربضين تاكسوقات تاكسوقات والعلم بمعزل عن أكثرها هو ما جاء به علم بره. وأكدوني ونكفّقي وروح اللّي من الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم ورسوله عَلَيْهِ عليه التّوّالٍ علّن الله تعالى إلهي الكريمة قال تعالى إلهي بعيره فمن حادّك فيه من بعد ما جاءك من العلم قفّك ولد هذا النبي محمد إيكو بلد فقل تعال ونرعى ابنائنا وابنائكم ونساءنا ونساءكم وقال إلى هم حكروا ويريد وليريد تبعته وهم من بعد ما جاءك من العلم هتغض عليها الويم كودا أنت علمي وكويم الكذب مالك من الله إلى آخر الآية شخص بثيمين كتاب كيس ولا كتاب العلم وحبك ورماي علوم طلب برنا في سيزكية كمisterية يحبامو عص وكلاء أما برشد الله برنا يوم هذا تلوا شعرهم حكوا سأل العلماء الأعراب يسأحوك كي سمحين قال رحمه الله قال وحول وتذكر كثير من أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية وحول العلم فربن الواحد شاغين إن البر تفر سموه مقوميته واجب لفتيه وذلك لأن الناس لا بد لهم من أوار يطبخون بها ويشربون بها وغير ذلك من الأمور التي ينتفعون بها فإذا لم يوجد من يقوم بهذه المصانع صار تعلمها فرض كفاية ويضطك كمم أرميان ويو أحكو كرصدان أمو أحكو عبان سدا أغيبهم رفر بضلوك اللويتراني هذه لو أعيد سمي صبح وكو كنت بين قليصة وهذا محل جدل بين آل العلمي تأسنوا أن يعلم ذكت وضي مكيني وعلى كل حال أرهمت أورا نسوس أوري أود أن أقول إن العلم الذي هو محل الثناء هو العلم الشرعي الذي هو فقه كتاب الله وصورة رسوله صلى الله عليه وسلم وحوال الشيخ رحمه الله ولماذا أسول قبسة ذلك سوى ذلك علم شرعه إلا أماله وكتاب كيناه رسولك عليه السلام وحيك الصهر نواة والصيرة والضريقة أما خير بكارثينا مباشر كيف خير بكارثيه واخير كيف شرع بكارثيه وشربه علم الشرعه أو بارتام حكم كي انا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل يبقى يبقى مسلم احرده ابن ماجه وصححه الالباني انس بن مالك احضر صلى الله عليه وسلم وهو يقول علم ده ان طلبه واجب اي كل مسلم اني اقول كن ناخذ حديث ابن ماجه وابي الالباني والتصحيحين طلب العلم شرعي فكل مسلم كين علم شرعي أو دونه أو آيات القرآن كأي حديث رسولك صلى الله عليه وسلم محفوظ أو فهم عن دودة أو ترحته ولم يبق يبي الله طلب لأمور يحتاجها المرء من عبادة أو معاملة شايف وطلب وحجبه هي سد عبادتي سد غنيس معاملاتك وسميني سد إيبك أو كردي تكلني أو بخادني وأحلم الدعوة علم العلم الزائد على هذا القدر علمك ديراتك كائن تام ابن حسيمين محويري طلب العلم الشرعي فرض كفاية إذا قام به ما يكفي صار في حق الآخرين سنة إن علمك لقد شرعك هوا فرض كفاية ملي. فرض كفاية لحضر الله استعماله واجبك أمد سارا يحطي عد السماء السعيدة كذلك نحيسا قال محويري وقد يكون طلب العلم واجبا على الإنسان عينا أي فرض عين هذا يعلم علمك الشرعي قاعد كن أما شخص يذاق الكود وجب فرد عينه وضابطه ضابط كيف نقوله وحدينه إنه فرد عينكم أن يتوقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها أو معمرة يريد قيام بها إنه طفّك علم جبر شديد سأكدل استأبته إنه برت عباده صلاة أو كله قفك استفر دعيمك قط قفك استفر دعيمك صلى الله <سؤال> عليه وسلم أو معاملة يريد القيام بها أما معاملاء يشيء أي مركز سيئي بيوحر مدى أو دونه ينصبه قال أحكام أبو يبن برتواجب قطع قال أبو أبو كثيمين فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يعرف كيف يتعبد لله بهذه الإبادة وكيف يقوم بهذه المعاملة واتبا حكوا أفكى السحارة إنه قر تصد إله يؤبد لها يسود محامل أولئي من لا ضدك أولئي من أسم الله وما عدا ذلك من العلم بفرض كفاية علمك إنته حق السؤال هو فرض كفاية ويمبغي لطالب العلم أن يشعر نفسه أنه قائم بفرض كفاية حال طلبه ليحصل له ثواب فاعل الفرض مع التحصيل العلمي وفي المسلم كعلمك أبنان يروح صارا إنه نفتي سادرنسيه إنه كقميه علم شردياسي هو الأفضل من تأسيف فرض كفاهك سوقيا. إنه علمي يا شباب. ولا شك وحنا شرديك تريم بعيره أنا طلبة العلم من أفضل الأعمال. علم يقول دلبا أو لبرتا أعماله قوة وفضل قبل ما كميتين. بدعوين بلا دم أيه وشر كيد ونمقضي. دل ربعيني فتوادا لما علمي العام. إنه تدخل ده المسائل فرض بدن عاداتكما العلم كتاب العلمي سبحانه وتعالى هذا الانتاك الذي ينقفه فهساً في الدنيا ويقوم بالنسبة لها أهمية علمكم هي شر الإسلام هل قلت ذلك؟ قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم رحمه الله أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به عبد الرحة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان وحياء الله قولنا يراتك بذنه هو ناكسره وقفه على وشرفة بذنه وقلنا ما يسأترانه اقل به دو اي هنان اذن و بو كرسل اينا الدنيا الاخره وعلمي ايمانك في قوله سنا وجل بين ايمك كخديدي وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون Elhami muayenei de var. Her neyse, bilmediği mankala ha. Vat şupteyin. La intu bir de kırık dünyada illaقيامi hadi mani sen. Ma anto ma intu diyanet la kini du kırma insan. Veba ala mu tedeb va şupteyin. Inti la intu parayla kocun olatayin. O kitabın kocu inti parayla olatayin va şupteyin. Kini nihana قالنا محابين هذين با إن لبثتم إلا عشرا إلهي وعكروه من يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين عوتوا العلم درجاء إلهي وعكروه قاضي أكوين إيمان كليه كو علم قلانا كو إيمان كرود رجوع كسيس رئيسين يعملون كعب كل ذي علم عليم وعكروه من المقيم رحمه الله وهؤلاء خلاصة الوجود والبه والمؤهلون للمراتب العالية kuwa ilaahay oo ka ramay wa dadka jiiran gooboodadii wa ana duuhi ummada wa ana dadka aheelu ah in martabado sare ay gaaraan ibn hadar al-asqalani waxa uu culumada waaweyn ee sharaxday سورة المجادلة آية كوفي تونا ما لكم في سوريا يقولوا لأي قرآن كا إلى هاي في تفسيرها تفسير كذا يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم إلى هاي كرب وقاضية مؤمن كعلم قاله مؤمن كأن علم قاله يبون كرب وقاضية ورفعت تدل على الفضل درجات وإن وحيث تسيري عن دينات إذن بِهِ به كثرة الثواب وحلو مجد أَبَا أبار من وَبِهَا وبها ترتفع الدرجات تاسع الدرجوية كرة وقضاء تَشْتَمِلُ تشتمل فِي في الدنيا الْمَنْزِلَةِ المنزلة والحسن الصيد حلقية وقالد من الكوب ستمد معنوه وأبعد يده إن أفكي الله قادكر مدعيس يماموز في الآخرة يا إن كرّوا قاضي الآخرة بعلو المنزلة في الجنة ينمر سرك على جنده وفي صحيح مسلم قال عمر عمر ربيعي أما إن النبيكم صلى الله عليه وسلم قد طال نبيي صلى الله عليه وسلم روح يريد إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إلى هاي كتاب القرآن كذب كر قاضية ذات برتي و ابرجاري و انسري و فهمي و به آخرين قار كان الهي و كدهي و كدهي و كدهي بمعنى قواس بلا شرف بل قول أحكى الله كم دام ما سألشانو حكاة المامينو شروط العلم علم شروطيسا قفك الرابينو علمي هو رب و علمو وبرطو مهموحا نفتي سكاير الشرط الأول والثاني شردك كباباً هي شردك اللوان والإخلاس إنه إلهي درته هكذا برشد غلمك هي والمطلبات رسول كين عليه السلام والسلام قال شيخ الإسلام ابن طيمي رحمه الله وحول شيخ الإسلام وجماع الدين أصلان ألا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع ولا نعبده في البدع كما قال تعالى فمن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا دِينُ توحيدٌ مِنِّي لَمَسْتَس كُلُ إِلَهٍ إِمَّا يُعِيدُ كَإِنَّا لِلْعَابِدِينَ إِنَّ إِنَّ إِلَٰهَكُمْ عَابِدِينَ وَهُوَ إِلَٰهٌ شَلْعِيٌّ وَيَا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ عَابِدِينَ بِدُخُونٍ سُبْ إِلَٰهٍ يَبَيْنِ قَفْ كَرَجِينِيَ إِلَٰهَ لِكُلِّ كِيسَةِ عَمَلٍ وَنَأْخُذُ سَمَاءَهُ إِلَٰهَ جَرَبْنِيسَا يَا الْعِبَادَ وذلك تعسلوا حكوهاته تحقيق الشهادتين لبالي أشهد أن لا إله بالله وأشهد أن محمد رسوله ورلق الشيبيين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله ففي الأولى تكوى وذعك تلتعال يا نعبد إلا الله إله ويعدك ليني نعاقد وفي الثانية أن محمدا هو رسوله المبلق عنه إنو نبي محمد أي رسول كإلهي حقيسه لكسو قرسي الدينة فعلينا أن نصدق الخبره وحو من نقوه نبي محمد وشعر لأنه نخمينه ونطيع الأمره إنه نبوه قاس نوحه فرعه وقد بينا لنا ما نحبد الله به وحانو نبي محمد الله وحين كحب ونهانا عن محدثات الأمور وحان نودي وحيامها قد قصود للدينة وأخبر أنها ضلالة wa hanu sheegay inay baaditay qaalata taala ilaahayku wiiye balaa man nas la mawjahu lillaahi wa huwa muhsin falahu ajrun inda rabbihi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun qofka ilaahay hukamiy wajigiisa isaga oo mutabi'a oo وقال ويديه بْنُ بن حنبل رحمه الله قال الشيخ صالح بن عبد العزيز الي شيخي حفظه الله شو الى الامام احمد رحمه الله مننيه في طلب العلم وقال ويديه ابو احمد بن حنبل نيه علم طلب ايام قال ابو رفع الجهل عن قال ثم إذا كان هو يظن أنه سيعلم غيره ويعمل أن يتعلم لا يكون ليعلم الناس رسولاً الدين ويعلم الناس مبانيه العذاب ويرشد أن يعلم أولى ذلك فإنه تكون نية بكرة مع ذلك رفع التهل عن نفسه وعن غيره أيضاً. وحول الشيخ صالح هذه قفقة أم لا يوم إن ضدك كراه برك يوم أو يديلا جستو إن ذاك علمته علمي برته وغاسيه ستد كانه بحو جاميعه علمها الشرقيها سيهو بره دينتودا سياسس كده سيهو دادكهو بره دينتا انتيرل خير كااماو او بره يوخي لامدها نيت لوابيتاسي ما الجهل عن نفسي قال وعن غيره وهن قليس او كان خوف نفسي غير كا قادي جهلغي هذه نية صالحة تنوى أن يذوى أن يكسبه منه لأن بعض الناس ينوي رفع الجهل عن نفسه ويجيء ويتسدر لكن ما ينوي رفع الجهل عن الناس لكن ينوي والعياذ بالله أن يتوجه الناس إليه وأن يحضروا مثلا درسه وأن يكون مشهورا أو أنه إذا اشتهر صار الناس يعطونه وأن يذوى أن يتعلم تأسي لكن تتكيق ياركوض وحي أمني وذلك علمي وذلك علمي نفت وذلك تهلق كده كده دك كأنت يبعذيان <تصفيق> أما وانيان أما دروسه نجان أما أي تعلن من الكلام بيان هي دتك من وينيان هي دروس تيسين لإمامه هي بيان هو دك مر كي أو يقبلون عليه أما إني ساق بلانه وح كستود هذا بقى كاتان هنا في البيت في التيكي الميل بسلا إنه يدخل هذا، إن تدولي أو أنت عدد إن تتخلص من خوف الإسترام أو طبحك سألها وضعها وضعها وقص لهم أما إلهي رأيها ونحو ذلك من النية فاسدت يوظن انت تغانا إن النواي خربنا هذا مبطن لأجله والعياذ بالله يتعرض به لسخط الله عز وجل نياد السياجة التي تستعرد بعض إله على ذي السمرة وفك عقول الماموي هذا كان نفيسك آ كتاب رسول إيمان شريط كبد دواب تغييرته شنيا فرت وعنب غوير ترضى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي غوير أبو حنبل صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغ به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة فلا حول ولا قوة إلا بالله وفق بارتائيل مني الى درج نمبر تو اسگومو برين اهيني كو هر ادويو يار موياني و خونا يري ماهل يا اوستنادا مالنت قيا هذه كان داوود با كو غنييسنا صحيحا امام حديثك كن كنت الله عن النبي الله عليه نبي عليه مَنْ طلب الْعِلْمَ قف علم جودرتان لماذا فيه سفاهة سوى أقولات هذا دكتة عبد لِيُبَاهِيَ أو ليُبهي به العلماء أما سوى أقولات رثمو وأقولات درتام علماء أو ليصفي في النار كسائر بقية الرسل حديث قال إنه ما جاب وريسه حديث كوربا البانم تسلي وكانوا تحسينين وعكرا كم داعم قال والغربة والرحلة قف الربا إنه علم برتوا شرعي وين هو رحلة استو هذو النية هاي وين إنه هو رحلة استو قف كمال مجمع مركو ربا إنه ملك صوب برتوا عند الكيسة هاي مركو علمي عند على برتوا تاسنا هو مهمه حالك قصة النبي موسى عليه السلام وقفك من المعلمين برطان وقفك من المعلمين برطان وقفك رسول الله عليه السلام من صلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طلق الجنة وقفك من روض علمه كطلبه إلى هاي محمر يوضي ودوينك ودو تنذا كمده هذا نقول إران منه وقفك من علمه شروده أو يهاك متواضع تواضعه رسول دجية هادو إسلامي أمر كبير بذيع علمي وبرثا قلب جيس وياك فوكتان سداسي أو جد صلى الله عليه وسلم أو جري صدق شيء وما كلنا عرناياه وحان الدين كورنا يا صدق حداسي وحان كضارنا يا نقص الصدقة تمن مال صدق صح رحمة كمان أستان وما كبر زاد الله عبد بعفنه إلا عزة إله إلا أدون شرف مو يوحك للمسي يوم وما تواضع أحد لله إلا رفع الله أدون إله لسمر لقوم إلا إله الكربوه قاله سيدوك عياض بن حمار رضي الله عنه ومكوري النبي صلى الله عليه وسلم إنه يلي إن الله أوحى إلي أن تواضعوا إلا هلوحي وحي ولينا صروا نقتان حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يضغي أحد على أحد إلا ان وقفوا قبله مسلم عائشة رضي الله عنها كما رواه الاسود عنها قالت لا تفعلون ان افضل العبادة التواضع اذنكم وحادث المنزل ليس اما كينا توقف كما وحرم الشيخ الإسلام المتامي ورعو قتل مامي أنه الإمساك عما قد يضر فتدخل فيه المحرمات والشبهات لأنها قد تضر ورعو وهو حرقت شوق سنة يكبرمي حار أنت هو سوء قال فإنه من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه من وقع في الشبهات وقع في الحرام مجمع الفتحة ومتلك تماثر حد الأن وقال يشن يتمن قُعُلُقَفْكَ إِسْكَيْلَا لِيَا شُبْهَاتَ حرام هي حال المعوق <تصفيق> على جلوائه قفك اسمع داني الدين تيسي شرف تيسي المباري النقض قفك كل عان حرام وكل عين. وأتلاك مذا علمك شرودي سأل جور قاچلا إنه قفك علمك علمه مركب علاوش الجلي يا ملابطه هدي ولا كل ما مل هدي خرنا قفك وار ولا سنة أرغب محمد بن سيرين رحمه الله محويله عن أبي هريرة أبي هريرة أبو هريرة أبو هريرة أبو هريرة لقد لا وإني لأخير فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مخشيا عليها فيجيء الجاي فيضع رجله على عنقه ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلى الجرح رواه البخاري وحويلة مركة تاركوض عليه ما سيتكني النبوي قد دخل عليه صلى الله عليه وسلم من يقول كان عائشة انت ودخايسا اركاسو مديما داينتو لوقنتي سا لوقتيره لوار ووا شينين كاري ما والله ابو سو كاريسلو في او واكه ويري كثير قميته ابي يقول لا يستطيع العلم براحه الجسد علم له مجهاله نفته او تشدكوا رحمه تدك عقل جلالة من ساص إسقاط فدين النعيم لا يدرك بالنعيم له المجال نعمل ذلك المجال وقف لك سل لقيا يا وهمان يا واتش من سنة يا قال ابن الطيب رحمه الله وقد أجمع قلاة كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وإسقاط فدين تدك عقل جلهم بظهر دم هنا نعملهم المجال مخالفة الهوى هوى قف في الخلافة أو هو حي نبتز وتشعش أو دبج جن. إلى هاي وقولوا أما من خاف ما قامر به ونحن نفس عن الهوى فإن الجنة هي الموع. قف كإله وستاجس كبعضنا نبتز وتشعش نودي له. قف كسوق الجليات الجنة. تفسير كيدنا ما نكون بعض من عينا. هو حكى كم العمل بالعلم إنه قف كعلمك هو عمل فراغ. وأنا متادي أجدارته. آد إلى هاي وقولوا إنما يخش الله من حباده العلماء. إلهي وحكبه قد أدمي سب لمدها وحامنا من كورا الله عليه وسلم إن مالنت قيامين لكن ينارت القتورة قلبنا ونقوم كرتان وقف كيدت كورا يعفر يشيرين سمين يشيرين حمان تناكل يبيشرين حمان سمين يشيرين وحكوا كمدها قف كستوا مسلمات لقمر ما وحاء علم وينو كعمل فلان قف علم و كعمل فين وعلم روي عن علي بن طالب إن أنه قال هتف العلم بالعمل فإن جاءه وإلا ارتاح وحيره علمك عملك وترفاهك جريهم بوجريه هدو عملك جماد علمك وشوقه عند كل علم واسكته قال شيخ الإسلام المتيمية وحقيقة الأمر أنه لا بد من الأمرين فلا بد من العلم والقصد ولا بد من العلم والعمل به ومن عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم وعودي عنده واحد حقيقي ذي ذو لقمر العلم اللي عمل فلو إن علم اللي برتق الله يلاه يبرتي لقمر ما هو حا أفق إن العلم برتق عمل فلو أفق عمل فلو والحين بيرني الله يروح وحرب بيرني بروح على علم أنا بيرني الله يسُبحان وتعالى بفضيع علمه آداب فر بدمه لا يمرك الله تعالى آداب تو حكمنا أفق من الله قف كبينا نكخد جنس سؤال هو يدين يقف على علم سؤال بعيد قط. قف إنه مديس رئيسه إنه قف علم جيل مرتجع وصميصته إنه علم جي يتفرقع ولماذا إنه احترامه إنه علم جي بسوء عليا إنه ضلكه شرين هي إنه ملاهي بريين ملاهي علمي هوافتي يوم نعكسه علمه فضائل ويمتضم مريض الناما مدلس طاقة وقته ومسكوا بنا بيه وحكمنا في العيش علمك أن العلم مهدم للنفوس علمك هو أدبيا أو هجاجيا نفع سفيان بن بيه يوحي لي ألم تسمع قوله حين بدأ به ميانك ما قال إلهي المرك قبل عم علمك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ميانك ما قال إلهي الميريك برق إلهك لوعه بدينك تني لا يمويانه إله الذي بدافع بسمه فأمر بالعمل بعد العلم عمل كي يفرغ العلم الجامع لأحكام القرآن وحوي البخاري والبخاري كتاب كيس صحيح البخاري باب العلم قبل القول والعمل كلامه بابين لجو الروح العلمي إنه كهرينا يوم عمل كي هذا الكيما كذب آية القرآن في فعل منه لا إله قال فبدأ بالعلم وحكو إلى بيلاه أي علمه، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وحَكَرَ الله جواره من علماء الدنيا يمكّن الأنبياء العلم من أخذه أخذ بخبث وافر، قفر قاتل فويمبقاتي، ومن صرّك طريقا يدل به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة قفقة، وتم علمك ذل بإلهك وشدة وتشنوا قدومك لما ركمل، وقال وقال جل ذكره رأي فيرين. ان الله من وما يعقله الا العليم تسوينك يا توسالياش ما فهمان قصدك فيلم كلامي يعني وعو قالت تعالى وقال في اصحاب الصليب kuin نار تكلمه حين رحم الله الله ما هين سائر وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي ما يريد الله بي خيرا أي فقده قفقة إلى خير دون دمية فانية وإنما العلم بالتعلم علم غراب راشم وعكوت المامح هذا كان يا عياد كأي حديث نشر الحبوب ورقدت أبجس على البخاري والمجلف كواصم العلم نور البصيرة علم النور مو هي أرك جدا هذه تقلبها يا هذه تهلاها إلهي برويدي سبحانه فإنها لا تعمل أمصار ولكن تعمل القلوب التي في صدور ما إن بيران لهو بير قلبي الله لك إلا بي الله وقال واحد قرائل هؤلاء أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق <تصفيق> كما هو أهما إنما يتذكره الألباب أفمن يعلم مدعوه أنما أنزل إليك من ربك دينت إلها الحقيس لك سعودتها الحق حق نيتها من يقول إنما يتذكره الألباب وهو حققاتة صالحة إدعاء إمامه عشان قيد رحمه الله وعمل كور رميت كتاب كيس أذواق البيان كم جلد كشناصف حدا عفري لحده مرفق فسيرة سورة محمد مرفق فسيرة هذا الدير خان صفحة عن كآخر دهنا لبض صدر ووري قال وحول ولا شك أن من عميت بصيرته عن النور تخبط في الظلام ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور شاكوحة نكترن بندقفك إن لا أنا كنت أذوق علمي الله جنتي نور إنه كده حوالينا، إنه كده وراءه، إنه مدويه، قفقي لهنورها إنه يلندور ماله. هذا الدير بله يقفقي الربهون قط. أبو حكمدان علم جل فضائشي س أن العلم يورث الخشية من الله تعالى. علم ويخوفك دحرسيانه الله كبرضه. إلهي بحري إنما يخش الله من عباده العلماء. إلهي أبو حكمدان أدمي س علم جل. قفقي أنا ولو الله كبرضه أنا مدمعه قفك علم قفك قفقي علم جل وأبسبه ذنو الله سبحانه وتعالى. ولا يدنبها كدعين قفك علمي لها الدنب مع السمين قف دنبها من السمينين ودنبها من كدعنا دين من الحجوم إنكم تخطونا بالليل والنهار لكن ما مهمة قفك علمي لها الله وكأنه يدنبك وقلين تجربك السمين أنتوا لك كذب وحلق أيها بأي مكوان تومه وكأنه نقضاء وحاق دعي أيها السمين إلهي محور سبحانه وتعالى يخشى الله من عباده الحلماء قال الشيخ الإسلام بن طيبي رحمه الله فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك سيئات وكل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم معلم طيب هذه هدي علمي ويهاي مد حنسين يا أدونك وكو قاضي إنه لي Ka caala soo ku hanbaaleysayina xasanat kiisameeyo iyo iyo ruumaanihi ka mid وقال تعالى وحكموا اليهم قيل ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا انجلا عليهم يخرون لابقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كره واجر ربنا لمفعولا ويقرون لاقاني يمكون ويزيدهم خشوعا اراي وحركوا wa haydaca ayan garadkood ayagu sujuudsan waxa aanay oranayaan rabbi geeyo ama kana sahanaade balanka rabbigeeyo waa mid fulaya waxay u dhacayaan garadkood oo ayay xushuur iyo siyaas jaaqnaaynaa maxamed uu lugu أن الناس كانوا يعبدون عبادة شديدة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ضرب وحيه عن قارق عبد إله عبادة درن أو نفتوه ذيبي سونو صلى الله عليه وسلم النبي عبد الله والله إني لا بالله وأخشىكم له وحكي النبي صلى الله عليه وسلم والله من كبارتي أنا إلهي بكلم بدن. قال وحي الرسولك وأخشىكم إلهي الله وصدق الله وصدق الله وصدق الله إما ما أحد المسنسي بصصاري شعيبنا الرغوذي صحيح السناده على شرط مسلم ابن قيم حيدي ومن عرف الله قف كإلهي قرطم صفى له العيش نرش ويقولنا فودا وطاب له الحياة نرش نووي معانتا وهابه كل شيء شيكستانه كايب ديستان وذهب عنه خوف المخلوقين وحكت لأه قولوا إلهي أورب بقوه كبقالي وأني سب اللّه إلهي مدبساً واستوحش من الناس دتك نو كعد الأباء مدبساً يجي إلهي مدبساً وأورثت المعرفة والحياة من الله جرشا إلهي وقرتين وحي لحسيسا إنه لو من إلهي ويني؟ والاجلال الى الاله وينيه والمراقبه انه مغادر الى اي المركي والمحبه الى الله تجاهدي والتوكل عليه ثلاثته والانابه اليه مطابقه لاداء الخدمه وهو الرضا به والتسليم لامر انه كالمنقذ والرميس والغازم روضات المحبين كتاب كلناذو هذاك شيء صفات عفر مقليه فضل علمك يا فضائس يسوي فردين وحا كميده إلهي وبين فرين اين طلبنا زياده شغب العلم او اننا الهي وكردي طلب الزياده قال قال وعلى وقل ربي زدني علما ابراهيم يريد هات هذا ربي وحلمي زياده قال القرطبي رحمه الله قرتبي وحيري فلو كان شيء أشرف من العلم لا الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ان يسالهم المزيد منه كما أمر ان من العلم أدو جيل لها شعر علمي أكشر شرف بنا لي إلى هاي ما فر لها محمد صلى الله عليه وسلم إنه ويدستو إلى هاي مو زيادة علمك ووفر يو ويدستو إلى هاي مو زيادة كتاب دست تفسير كارجام والأحكام القرآن مجلد كان فراس صفحة كوب يعرفرتن وقارب القيم رحمه الله ابن القيم نوعه غيره وكفى به شرفا للعلم تأسو في العلم كبشر أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه إنه فري نبي ديسه إنه ويديسه إلهي وكريه مفتاح دار السعادة مجلسة الكباسة فعطة كنتم أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي وحيره وفيه من الفقه تسدى موسوها كترة فقهة رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم إنه عالم بصفره سوء علمه بسواسيات سدوه والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحبه يطيروك المستو كيوش غيني أم قف يقف صاحبها، وإغتنام لقاء الفضلاء والعلماء هي مكفة إذا استوكلوا كل ما كل ما علماء الفضلاء، وإن بعثت أختارهم ما له يتجيءني قارده وفبداني، وذلك كان دهب السلف الصالح سلف كي صالح حارا كود الكود ونعصها، وبسبب ذلك وصل المرتاحون إلى الحذر الراجح سبب تعزيقك قال عدير ليس طيب. حد دف بضن وحصلوا على الصعي الناجح فرسخت في العلوم لهم أقدام مركز علمك قم ذهو ذكر رسول الله وصح لهم من الذكر والأجر أفضل الأقصى وحانوا هكذا عند دخلوا أيوانات الشاقان هي أجل إلهي تسيني كهلا قيبها هو نكسا المفهم لما أشكلم من تلخيص كتاب مسلم مجلد كل حاسم حتى بقليا سعى علم هو أفضل الجهاد جهاد, جهاد لقله و جهاد قول فضل قوين علم برشاة برنسا وحي كردق أنت هذه جهاد كرام قال الله سبحانه إلى هيد يريد، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا إلى هيد ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة هذه أن لهين وحال كسوسالي لحين مقاله كسته ميدو رسول الله اي الْكَافِرِينَ قَالَ الكافرين قالوا ما قلينه وجاهدهم به كل شيء جهاد القرانك جهادا كبيرا جهاد وين كريتيان قال ابن القيم فهذا جهاد لهم بالقرآن. وان جهادكم منافقين تلدغامن يا مطلبودو نقويه فان المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين مرافقين تمجهاين مسلمين تقارج عنك كل هذا بل كانوا معهم في الظاهرين مسلمين تجلس جيران سب المقتة وربما كانوا يقاتلون عدوا معهم مرة قارك هذا جيابات إن هذا علم جيران بعدم مسلمين جوان مسلمين ترسوله ومع هذا فقد قال يلو تار نجرو أي إلهي بعدي سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمرافقين وقلت عليهم ومأواهم جهنم وبأس المصير. إلهي يقول <تصفيق> النبي محمد قالوا المنافقين كوكب القلب سلوق وقعد عندكم هو يقود واتجاهنا من الله بدني إلى حماتي وبعلوم أن تجاهد المنافقين بالحجّة والقرآن وحالة سكرنا ياتيكم منافقين تلقا الجهلين يهين من تلقا الجهلين الحجّة أن سبيل الله هي الت jihad وطلب العلم والجهاد لا واحد يهين ودّد إلى هاي واتجاه في علم ولا الخلق به إلى الله هي دّد كإلا يبقى إلها ولهذا قال معاذ رضي الله عنه إذا وجدم عدوه غير عليكم بطلب العلم وعلمك طلب هي يبرش لي فإن تعلمه لله خشيا إله درتي والله برتوع لك عرضي وطلبه عباده برش الله برتوع عباده ومدارسته علمي قوله قوله تصبيح علمي الله يسولني والله وذاك وتصبيح والبحث عنه جهاد إن علمي لا بار بالنا الله فهم أنا وجهاد حديث هانو الأوري حديث هانو قطعيف مفتاح داري سعادة مجلد كماسح حج طوأة له وعند أبي بورير ترضي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بورير أن رسول كوريا رسول كل من جاء مسجد هذا قف كمسجد كي ماذا لم يأتي إلا لخير يتعلم وآروي موهبة العلم وبرتمه يعني أو يعلم أمامه برتمه يعني فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله وكل شيء سد وفلا ينتبهوا ومن جاء لغير ذلك قف عائما علم برشدي يبردني فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متع غيره المكدج يسدي نصوص صارق أوحى الله إن يجري الكلب سنين خرجوا بمج بمجاسوس صارق سنة صحيحة البنوة الصحيحة وعكره كمذا فضاعش علمه وحلف لو بلتهم. التنافس في طلب العلم وفي علم برشدي يبحنثي سمين لو برتموا قال أنا سُبْنِ أنا نبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا سألت ما الذي يقول النبي من هو لا يشبعان من هم في <تصفيق> العلم لا يشبع منه ومن هم في <تصفيق> الدنيا لا يشبع منهم وهو بهمت وصحول البال وحنبه وحيره لبما مري مدركان مثل علمكم وما مدركم وعلمكم مدركم مذ الدنياكم وما نمدركم الدنيا ضواش قيمه وعلم المسكون رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله المسكون نمح للرسول وحيره لا حسب إلا في ثنتين ليس كما حاسدِي كرها ملما تمني كرلا مورد كر على إلهي وحاذِب الاستيسيس يلا وعلي ودمي رجل آتاه الله ما على على أنكتي في الحقي قفل هاي حول بسيو حولي حقك بحنيه وحضرنا كتة إلهي حول سوق ليس سامن صلى يستهل المسلمين ورجل آتاه الله حكم التفويه قضيه بها ويعلمها لين إلهي علم بري قادتك بريه وكلا حكميها كانوا حضرنا كتة إلهي حول سوق لا متفق عليه بخاري مسلم باسون صار ورسوله في السال عن المديس حالتها ولو قل يجي نقف قف حاسد ولا هذا يا يستوعب هذا الله يقول متنج يا كتير ما موجود فطبعا جل الناس هذا بقولين استحيت من, من, من, من, من الله فريضة علمه يدينته الفهمة وعرضه منا وأجلدها أحب بحياتك قوي حمادي بن عبد الرحمن بن عوف حريص سمعته معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ويخطب يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحن مغلين يقول اسم عوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أوله وحن مرلين النبي أوله من يريد الله به خيرا يفقه في الدين قفك إليه خير لا دونه دين فانسيه قال شيخ الإسلام ولازم ذلك أن من لم يفقه الله في الدين لم يريد به خيرا فيكون تفقه في الدين فرضا وحوله توح الرقعة لنا يا وقده لنا يا من قفكان إليه خير لا دونه دين تانو فانسين مركز عودة النبالة يدين تيل البرتاح مدوية جو النبالة صار، والتفقه في دين دين تيل فهمة ومعرفة نحكام الشردية بعدلتها الزمنية وإن البرتاح كان تسريعها. يدوى الدليل الذي استعيقها الله برأيه فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقيا في الدين لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره فيسقط عن ما يعجز عن معرفته لا كل ما يعجز عنه من التفقه ويلزم ما يقدر عليه وحير الدين تولى ومعرفة الأحكام الشرعية، أحكام الشرعية ها الله جبرانيها بالأدلة التي سمعيها، دليلي لمقالين، ما ها بالأدلة العقلية. هفك أين جربوا نهر الدباغ؟ دينتي أين فهمي؟ خير لمدوري. لكنك كقارئ طباعي يا بابا، شيء كسر الدين ثكماً ده، شيء كلام دقيق دكان، هنا هين، كواسي لكن وحده واجب وحده كان الكلام كله هنا يبرتام وحوجش عليهم فضان مجن لواتناسب هذا العبقري اللي بيطلبه علمه هو وحقوه الرجع عبادة أو كفيع كنا سريه وحدهي فرض إلى عنه قال رسول الله صلى الله عليه فضل العلم أحب إليه من فضل العبادة فضل جعل علم على ااا لو كتشر على الدنيا حاجة يفضل العبادة دينتي إنه وحده خير بدل حرام بين الشماع بزار باوري البنا رتم أفركون لباب قولي أفرعون وعند عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وحيد الله لا يكذب إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوك عيره إن الله عز وجل أوحى إليها إلى, إلى هذين وحيدي وحي أنه من صلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة أفقر مرء من العلم ومرء وحافظ ذي وضوح وضوح ومن استلمت كلمته أثبت له على الجنة ظي نق تحام إِتْحَامَوْا بة چ ك أبل الية وقكن في علم الخير من فضل في إباادة ال مذاك خير بدا ا ال الديرات ك دِينَ الوارع ان تاح سصور لحلاشبيحرت باورية البنس ففضل العلم خير من فضل وهو العلم جا نفليجس و هو كخير بدني فضل عبادته العبادة ذا هي نفليجدها علمه و عام يلي ياموجود يلي يا لا يفتي سوء صاحبه كيف بدني في قدرك لا توفي والعبادة يختص نفها نصاحبه عبادته نوح كبارته لا يفتي قفك عبادي ثني لأن العلم تبقى فائدته علم فائدي استوى هالصعب و بعد موته علم يسنا لما شال سكتني وحريان والعبادة تنتقطع عن عبادتنا ما قف كلن تقوى إسمه افتح دار الساعة الجلد كبسه الله داتك علم جبرنا يا وأنو عيسى الدمر فعلم جبرنا يا إدريت يقف علم جبرنا يا محتني مدرتي يقف علم جبرنا يا مقر موسى يقف درتي يقف, يقف, يقف, يقف الله يا أمر كريم درتي كذبنا إن يدي أما قف نيّة فاسلكوا العلماء استودعهم ما كنّوا رأسيه وبرأك أديم نيّة جواه جاتي. هما متهابي وحكاوا هذا الكتاب كيساسير وعلام منه بلام جرد كلي حسب حتى شنب قالي تدواتن كل شنب قالي الناس. كما قارسين كرئنهم وحوارسيه إلا يصدق قيموت. هذا الكتاب المخري منه يركب من المخري وحيره فقد كان السلف يطلبون العلم من الله. سلف واحد من بني جلن الى الهي دقتي سلف واصحابه قصوركي تابعين لتابعين كو وطروا قوم لله وحسنوه ثم استفاقوا وحاسبوا انفسهم وقيت له ددك قاركودنا مرك وقوم طلبوهم الدنيا وقوم النالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا وتركوا القيل منهم وقيل دفن العلم جبى قالينه وحيقتين رحت المأودد كي يدل مين علمه ويفتدي شن وبعضهم لم يتق الله في علمه بل ركب الحيل وغفته بالرخص قاركوا من علم جيلائكم يبقونه وحيقتين حيا ذا أو حياة بحبناني الحياة حددك علمه وفتوظنه علماء في يده علماء كسبوا حياتي في يده و علماء المصلحه بالرخص وعلماء المصلحة احيى بعض الجيلين احيى ضد كهاني واحضر قال لي ينهى احيى بعض يعني علماء الرخص قيت الحال وبعضهم اجترى على الله ووضع على حديث قال كودنا الها يكذير الحديث بيرد والله قيت تمام فخلف من بعدهم خلف بان نقصم في العلم قال علم يعمل بدنا مهيان أبو وناتس سجى وتلام قوم إنتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزرين يصير قارقودنا علم يبينه ونص مشي جرينا ضوبلنا وقعتن أفرت نبشي صدر بشنا أبو وريج يتضبع شنا أبو وريج جسوي تودي كريشون مهيان محله اللي هي جريانه مشرتو لو أتى مشي التابعي يصير على ما يقول مجرد الحسب هذا شو مغاد توترناكو يتوتر علمه فوائد, فوائد في ربنا ملائج فوائدي يستقبلكم الدين دونه هنا بقول الدين الشعدي دونه كم ثاية كم بعد وده حكيهم بجد لبا قليل مكو وشوعا حوالهم أي حواله هنقول على علمه كما دالنيو إلى عليه علمه قفكم وجالسين مش يمشي هذا علمه qofka wuxuu ka dhageya madax waayo ilaahay baa idin atiqullaahu wa atiqur rasuulahu wa uulamtahu muslimu suug degaysa ilmigu waa nabi maxamed wuxuu leeyahay siyaado dalab qona sharaf سؤال شا عدي علمته هيد ويدين تعلم جل ويدين ويتكتك تكو دقيسك روح الله فهمك روح صدق حفظك روح أفرت هنا نعلم جي أدرت فا فنم هنا نعلم جي كع والفلم يوحيل مده عقادات كوقفوا وحكم ذكو فساد مية إن يدي سفس بقطع مركورا إنسفس مهلك مودربو حب الشفرة هنا علم جي كدود التفريط في حلقات العلم إن لم يكن العلمية الأولى أنه تغير وكفى أفرق التذرر بكثرة الأشغال إنه كنت تشغيله في هذا الشيء وأن التفريط في طلب العلم في الصغر إن يرانت يسيب علم لأرض ضلب يجب أن يسيبه ويجبه لكن يرانت يدوك سيئه يجب أن يحبه ويجبه ويجبه لحل العزوف عن طلب العلمة برشاد علمي يقول لك سنتاجه أو قف وراها، فرد نصير باني ما رأيتم بركة ياواني كده مشكع، هم ما من قف نفتي سو تسكي، زاي صو والده بعدم كده بس تقييم ت، والله علمي أنا قف لمو نسكع أنا بعلم، سي سديع هذا عمل بالعلم علمي ولا ما عمل في الوان، أنت عصام كلي ااا يعني كتير ماما يعني شاء الله وقت جا كوبنا ويا سنادي مقربي een waxaan ku dari lahaa uni taas <coughs> oo oran lahaa war ilmiga rag iyo dumarba sharaf buu yiyeey ruux wax kaliye qofku ilmi ضد كان مقل أو حورنا يا أنواع كتب أولين تري علم العوبد بهاي برشورا عليا علم العوبد بهاي دلال علم العوبد بهاي ونتيقديش الاستفادجو عوبد علم وين الوجانم إن لا ينواقبوا رب علم وين الله منفعنا بما علمتنا وعلمنا بما يوفقنا وزيدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وطاعتك وصل الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك